بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا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 من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتغيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال النؤنؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما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 وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال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 وكانوا يصرّون على الحِنَّة العظيم، وكانوا يقولون أَإذا مِتنا وَكُنَّا تُرابَ وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّدِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ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 وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه حطاما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 وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ فبهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لئلا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تغضون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا توصون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 كان من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين، فالن فنزل من حميم وتصنيع جحيم. إن هذا له حق اليقين.